بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وأجل مسمّن عنده ثم أنتم تمترون. وَأَجْلٌ مُسَمَّن عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 لا ياتي ربهم إلا كانوا عنها مغررين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأثم أتباع ما كانوا به يستهزئون.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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيٍّ مِنْ قَوْمٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرن آخرين.فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرن آخرين.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 قاسم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 قَالَ لِكَفَحَقَ الَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ امْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ امْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ قل لمن ما في السماوات والأرض قل في السماوات والارض قل لله, قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يعلم أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسرون أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسرون أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهاء. ولهما سكن في الليل والنهاء، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا. ويطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن صيت ربي عذاب يوم الناظيم. قل إني أخاف إن صيت ربي عذاب يوم الناظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وذلك الفوز المبين، وذلك الفوز المبين، وإي يمسك الله بضرم فلا كشف له إلاه، وإي يمسك الله بضرم فلا كشف له إلاه.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 هو الحكيم الخبير قل اني شيء اكبر شهاده قل اني شيء اكبر شهاده قل لله قل لله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون.ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.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 ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم, ما كانوا يفترون وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ وجعلنا على, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفوا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عن، وهم ينهون عنه وينأون عن وهم ينهون عنه وينأون وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إذ ولو ترى إن مكفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إن مكفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخون من قبل. بل بدالهم ما كانوا يخون من قبل. ولو ردوا لعادوا لمنه عنه عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ولو ترى قال ربهم قال أليس هذا بالحق قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفون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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب 111. وما الحياة يا إلا لعيب وللداو الآخرة خير للذين يتقون وللداو الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن نوالين بأيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذ. كَمْ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فصره على ما كذبوا وأنو حتى أتاهن صورا. ولا مبدل لكلمات الله. ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبي المرسلين. ولقد جاءك من لَدَأ إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فإن تقطأن ترتغي نفسا في الأرض أو سلما في السماوات فتئهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَالْمَوْتَى يَرْعَثُهُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ وَقَالُوا لَوْلَا لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون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 ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا في صم وبكم في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صمٌ وبكم في قلوبهم من يشأ الله يضل له ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 وَلَسْنَ سَنَسُونَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَمْسَنَّا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَمْسَنَّا إِلَى أُمَمٍ كَذَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَوْلَا لَن ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذُكِّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم اَرَنَّا مَا نَسِمَا ذُكِرُوا بِفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَرْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأدئكم به. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اتَّخَذَ اللَّهُ سَمَاءَكُمْ وَأَرْضَكُمْ وَفَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِالدَّكِّ أُفٍّ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ أَغْفَرَا فَنُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ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 لَا يَنَسَّهُ الْعَذَابُ وَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك قل إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكون أ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 لهم من دونهم ولي ولا شفيع لعلهم يفتون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ولا تطرد الذين يدعون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 اللهم عليهم من بيننا وكذلك فتننا ضاقهم ببعض يقول اا هنا ان اللهم عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشاكين اليس الله بامننا للشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كسب ربكم على نفسه الرحمه 111. كتب ربكم على نفسه الرحمة 112. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 113. من عمل منكم سوءا آلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قل إني على بينة من ربي وكذبت به قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عند ما تستعجلون ما تستعجلون به ما إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحدّة وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قل لو أن لا تستعجلون به لقضي الأم بيني وبينكم. والله أعلم بالظالمين. والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلاه. لا إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر.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 111. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 112. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار رَأْسُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 111. وهو القاهر فوق عباده 112. ويرسل عليكم حفظه 113. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 114. حتى ثم ودوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ودوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرى الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرى الحاسبين. قُلْ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَاللَّهُ الْقَادرُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَوْلَىٰ بَعْضٌ مِنْكُمْ مَا ذَبَّنَ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَاءً أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَاءً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَسْبَعٌ بأس 116. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 117. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 118. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 119. وكذب به قومك وهو الحق لكن ذكريكم كم هو الحد قل استوعاكم بوكيل قل استوعاكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وسوف تعلمون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 وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَكُنْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيء وإن تأد كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما Ku'lana dzuo min dounillah, mana yang menfau na, walau yang dzur na, wanu raddu'ala agabna, b'ad a'zhadan Allah, keladz istehwatu al-shayatin. وعاقبنا بعد إلهدنا الله كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة، كالذي استهوته. الشياطين في الأرض عيال له أصحاب يدعونه إلى الهداة قل إنه د الله هو الهداة قل إنه د الله هو الهداة وأمرنا لنصلي لرب العالمين وأمرنا لنسلا لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوا وأن أقيم الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون ويوم يقولكم فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصفور وله الملك يوم ينفخ عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرأت تتخذ أصنا من آلها. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرأت أخذوا أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نريد إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَشْغَلُهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَلَهُ الْعَالَمَانِ وَلَهُ الْعَالَمَانِ وَلَهُ الْعَالَمَانِ وَلَهُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي ازل قول لا احب الافل فلما را القمر بازغا قال هذا ربي ارنني يظهر القمر بازغا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْضَالِينَ إِنَّمَا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القوم فلما رأى الشمس بازوتا قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الشمس بازوتا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بري ما تشركون؟ بل إن أفلت علي قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.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 الله وقد هدان ولقيت حيان جون في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا إيشاء ربي شيئاً وسيا ربي كل شيء إن علمه وسيا ربي كل شيء إن علمه أفلا تتذكرون؟ أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم فأي سرقان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة ناتينا إبراهيم على قومه. وتلك حجة ناتينا إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشأ. نرفع درجات من إن ربك رَبَّكَ عليم عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُمَا وَنُوحٍ هَذِينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَصُولِيمَانَ وَأَيُوُبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَنُوحٍ هَذِينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَصُولِيمَانَ وَأَيُوُبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلías. كل من الصالحين. كل من الصالحين. وإسماعيل ويسع ويونس وروقى و إسماعيل ويسع ويونس وروقى وكلم فضلنا على العالمين وكلم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرّيّاتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهذيناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم وذرّيّاتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهذيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ بها بها ليسوا بها بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداهم قطده أولئك الذين هدى الله فبهداهم قطده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرالعالمين. إنه إلا ذكرالعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره. Qul man anzal Allah ala bashir min shayt? Qul man anzal al kitab al lazi وإنسل الكتاب الذي جاء به موسى مورا وهدى للناس تجعلون تجعلونه قراطي ستبدونها وتخون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبا كثروا علمت ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله ثم ذههم في خوضهم يلعبون ثم ذههم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُن 119. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 الله أو قَالَ اللَّهُ كَذَلِكَ أَوْ قَالَهُ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ قَالَهُ أُوحِيَ إلي وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 ومرات الموت والملائكة فاسقون أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكونتم عن آياته تستكبرون.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 وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَЕТَرَكْتُمْ مَا خَلَّنَاكُمْ وَرَاءَ وما نرى معكم شفاعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفاعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 إن الله ذلك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله ذلك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنت فكون عَالِمُ مَا هُوَ أَنَّاتُ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا عَالِمُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 وَذِكْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ يَأْتِيكُمْ مُيَسَّرًا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مُسْتَقًى وَمُسْتَوْدَى قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَلَفَصَلْنَا الْآيَاتِ قُلْ مِنْ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَعَهُ وَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَكُلِ شَيْئٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرَ وَهُوَ الَّذِي أنزل علمنا السماوات، فأخرجنا بينها كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا. منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعمدة والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه أُنظُرُ إلى ثمره إذا أثمرَ وينعيه. أُنظُرُ إلى ثمره إذا أثمرَ وينعيه. إن في ذلكم لا لقوم يؤمنون. إن في ذلكم لا آيات وَمِنْ يُؤْمِلُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَوْنَ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَوْنَ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى مما يصفون. سبحانه وتعالى مما يصفون. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. أن يكون له ورد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء, وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد لَن أُصَلِّى لِنَفْسِهِ وَمَن عَن يَتَّخِذُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 لا إله إلا هو وأهل غنى المشركين. ولو شاء الله أشركوا. ولو شاء الله ما أشركوا. وَجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَجَعَلْنَاكَ وما, وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدو بغير, بغير علم كذلك زينا لكل أم نَتِعْمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلٍّ نَتِعْمَلُهُمْ ثُمَّ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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولو أننا نزلنا ملائكته وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 لا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتنون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتنون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفون ما هم مقرفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم وَإِنْ تُطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ تُطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّا إِلَّا الضَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إن وإنهم إلا يخوفون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حضرم عليكم إلا ما طررت إليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم وقد فصل لكم ما حضرم عليكم إلا قُرِئْتُونَ إِلَيَّ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِ اهتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يكترفون ان الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق. وإن الشياطين ليوحون يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِيَاهِمْ يُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَاعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَاعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ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 هَذِهِ كَمَثَلِهِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون وَمَا يَنْقُونَ إلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُتَّمِثَّ لَمَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى 124. الله, الله أعلم حيث يجعل رسالته 125. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون كَيُعَذِّبَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارًا عِنْدَ يشرح صدره ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. وهذا صراط ربك مستقيما.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 لكن يملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وكان أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قَالَنَا قال مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَنَا قال مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ يا ربك حكيم عليم وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ وَعَذَابًا ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا لَرُدَّكُمْ فِيهَا ۖ وَإِنْ تَعْصُوا فَإِنَّ وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل إنما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إِيَشَى يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْضِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخْرِينَ إِيَشَى يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْضِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أكون من ذريتك أو من آخرين إنما توعدون لا آتين وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لا آتين وما قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قُلْ يَا قَوْمِ لَنُعَذِّبَنَّكُمْ وَلَا تَشْعُرُوا إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ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 ما ذرأ من الحرص والأنا من صيبا، فقالوا هذا لله بزامهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله فما كان لشركائهم فلا إلى الله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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وَأَنَّ عَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنَّ عَامٌ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ وَأَنَّ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنَّ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ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 فقالوا ما في بطون هذه إلا نعام خالصة للذكورنا ومحرمونا أزواجهن وإياكم ميتة فهم فيه شركاء وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم فأضلهم ما غزته الله افتراءا أنع الله قارضا وما كانوا مهتدين أضلوا وما كانوا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 وغير معروشات والنخل والزراع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حطقه يوم حصاده ولا تسرفوا قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حطقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة ومن الأنعام حمولة وفرشة قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قلوا مما رزقكم الله ولا تت سبع خُقُوت الشيطان إنّه لكم عذوب مبين إنّه لكم عذوب مبين فمن يتزوج من الضأن إثنين ومن الماعز إثنين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه رحم الأنبيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين. ومن الذكرين ومن البكرين قل اا الذكرين حرم ما من انثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين قل اا الذكرين حرم ما من الانثيين ام ما أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا؟ أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا؟ فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم؟ فمن أظلم من من يَغْرِي كَثِيرًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 100. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته 101. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير، فإنّه رجس أو فسق، إهلا لغير الله به. أو لحم خنزير، فإنّه رجس أو فسق، إهلا لغير الله به. فمن يبقر غير باغ ولا عاد، فإنّ ربك غفور رحيم. اَمَن يُغَيِّرُ دَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا ضَلّ مَّا نَكُلُّ الَّذِي غُفِرَ وَعَلَّذِينَ هَادُوا ضَلّ مَّا نَكُلُّ الَّذِي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ذلك جزايناهم ببغيهم واننا لصادقون ذلك جزايناهم ببغيهم واننا لصادقون فإن كذبوك فكن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فكن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Tidaklah yang beriman mengatakan: "Mereka yang beriman tidak beriman kepada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 فَإِنْ فَتُخْرِجُونَ لَا إِنْتَتَبِعُونَ إلَّا الْضَّنَّ إِنْتَتَبِعُونَ إلَّا الْضَّنَّ وَإِن أَنْتُمْ إلا إن إلا الظن وإن أَنْتُمْ إلَّا تَخُوفُونَ قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء ل هذاكم أجمعين فلو شاء ل هذاكم أجمعين قل هل أمس الذين يشهدون أن الله حرم هذا واللهم مش ماذا فوالذين يشهدون ان الله احد ما ذا ائن شهدوا فلا تشهد معهم ائن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ربهم يعبدون. قل تعالوا أتلى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وذال والدين إحسانا. قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وذال والدين إحسانا.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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِّلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّلُفَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ بكم عن سَبِيلِهِ ذلكم والصاف به لعلكم تتقون ذلك والصاف به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ثم اتينا موسى بِتَمَامٍ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ قَالُوا رَبِّنْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارِكُوا فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارِكُوا فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 إلا غافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم. أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم. فقد جاءكم. 124- أقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة 125- فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصلف عنها 126- فمن أظلم ممن كذب بآيات الله سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 ولنتظرون إن منتظرون ولنتظرون إن منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن الذين فرقوا وكانوا شيعا مست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون حسنات فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء ما بالسيئة فلا يجزا إلا مثلها، وهم لا يظلمون.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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل أغير الله ابغى ربًا وهو رب كل شيء قل اغير الله ابغى ربًا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس الا ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم في ما أتاكم وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لا أتأخى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع القياد وإنه لغفور رحيم.